نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت ثب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد الناس سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينفغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب وَشَيَّطِينٌ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عِقَابُنَا فَمَن نُّؤْمِنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسن بارد وشراب